عجزت او صالح فيك نفسي للأسف للأسف نفسي تبيه نفسي وأنا قلبي بيك. انا احس ان شعوري مختلف مختلف من دون ما ادري اترك الدنيا واجهك عجزت اصالح فيك نفسي للأسف للأسف نفسي تبي نفسي وانا قلبي يبيك أحيانا أحس إن شعوري مختلف مختلف من دون ما أدري اترك الدنيا وجيهك وأحيانا أخذني شموخي وانجرف متباعد أحسن ولا متبيدك وشلون صف. ولجت أبهرب منك صرت أخرب إليك خليتيني من دون غاية أو هدف أو هدف وانا اللي كنت عيني مشتري وقفنا كلنا في المنتصف المنتصف بديتك و لازلت عاجز أنتهيك هلوم حظي ما مدري هلوم الصدف بصدف لومي على نفسي ما هو لومي عليك توقفنا كلنا في المنتصف, المنتصف بدأت تكون لازلت عاجز انتهيك قلوم حظي مادري قلوم الصدف الصدف لومي على نفسي ما هو لومي عليك يمدك تعرف ليه انا حالي وقف لاني مضيع نصف عمري احتريك حاولت تخبي لكن سر انكشف من يدعي يد النسيان عمره ما نسيك خذها من غير قبل دمعي يجف في كل حالاتي معك لازلت ابيك عجزت اصالح فيك نفسي للأسف للأسف نفسي تبي نفسي وانا قلبي بيك